ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم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 وَأَرْسَلْنَا الْرِيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْطَيْنَا كموه, كُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِّ وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ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 وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ عَلِيمٍ قال أبشرتموني على أم السنة الكبر فبما تبشرون قالوا بشّرناك بالحق فلا تكم من المقانط قال وَمَن يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الطَّالُونَ قال فَمَا خَطَبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قالوا إِنَّا أُرْسِنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ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 وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل